وياني تريد الهادي جليليا خيتور من وا تريد الهادي جليليا خي اذني وياك بالله عليك انخاك لا تخليني انخاك لا تخل ويا العليل انخاك انخا ابارك الله بي بعد انخاك لا تخليني انخاك لا انخاك انخاك اني اني يشدك به لويني تريد هنا يلحدي خَيَّلْ لا, لا يَتَخَيَّلْ لِي لَيَالِي الْيَنْحَارْ أَشْبَاحْ بِالضَّارِعْ عَيْنِي أَشْبَاحْ بِالضَّارِعْ وتم في جعن خالك وانخاك لا تخال انخاك لا, ان لا تخليني ان حفظك الحسين بعد واسيها انخاك انخاك لا ان ما شاء الله انخاك غي... الغايه يا الهي الحادثه طيف له الى خادم اهل البيت سي الذبحاوي الغايه يا الهي الحادثه طيف له طويله السفره ويلي بيا عليك لوتي يمشي ما وين للضيعن على اهلي شلل امور مكتوب بالله حين وعده ذاب ديره وي اللي يا مير شني الاخطار يتقار مصيري ان... لا تخليني بعد وي العليل انخاك انخاك لا انخا كان يبارك الله بك هو يا اطفى يا ليكو اخذت لي رعي يوم فايرك انا ادي اللي بقلبي وقلبي ايش لا ياني نساكوا امه وقلبي ايش لا ياني اي يا قلبي لو مشاو عنك يا قلبي شاوعا يا يا هول بال غرو بي انخاك, انخاك, انخاك, انخاك ان بعد صيح نخاك اي ماجور ان شاء الله أنخاياك أنخاك خاد وممنون تقيل الليل شايا أني يطيع في ليل هو يطفى وعي و ضليت اعيش هموم وفارقك انا عديل لكي ينسى بعد وياها او يا قلبي يا اللهم شاو على عينك يا قلبي اللهم شاو على ويا هول بال غضبر عياك لا تخليني لا انخاك انخاك <أه>، <أن ايوا سي هواسيها <أي هلاب الحسين انخاك انخاك ني ونيين اخيا قلوب Musahi Terima kerrifту DU��도ohin radha ahalā alaq yeralibo buydi tì Eh aqmakendo Za miy me shay يا علي الوطن يا يوم هيهات يرجع علي الوطن يا يا امي انقلب يا ريت ترجع يا ضعن ويل جاك نخاك ما شاء الله ان ان خان كان نيش يخلص بعد ماضيه indi shu wa kay ta zal safar y ikhlas صبور تبدي خلي يدي يا وحش يا حسين خلي يدي يا ركم وعفتني بحضم وحدي الأجل مني يا و موه وطحت بشراك انخا لا تخليني آن. اي بعده ويا Anhaq